بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجر غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ فَلَا تَطْغَ عَلَى الْمُكَذِّبِينَ وَالذُّنُوُّ يَدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ ولا تطع كن حلف منهن هم ماذا مشاء بنميم من منع عن الخير معسد اسيم عط لن بعد ذلك زنين ان كان ذا مال وبنين إَِا تُصْنَا عَلَيْهِ آياتُنَا قانَ سَاءطير الْ الأأَوَالين سَنَسِمُهُ عَى الْخُرطُون إَِّ بَلَونَهُ كماَمَا بَلَونَ أأَصْحَابَ الجََّةِ إذْ أَقَسَمُ لاَا يَصِْمَّهَا مُصِْحين وَلَا يَستَثْنُون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 فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغذوا على حرب قادرين فلما رأوها قالوا إنا لظام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 للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تبرسون إن لكم فيه لما تخيرون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 وإن يكاد الذين كفروا ليذنقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين